بوك تو واسمناتسة ثمانيات عشر ثمانيات عشر پربيراني و دومي تنظيف المنزل تنظيف المنزل سنة سبوة اليوم هو السبت اليوم هو السبت اليوم عندنا وقت كافي اليوم عندنا وقت كافي اليوم мы اليوم ننظف المنزل اليوم ننظف المنزل Я прыбіраюся ў ванным пакоі. Ана аназзуфу ль-хаммам. Мой муж мыя машыну. Заужі ягсілу ас-сайяра. Зауджі ягсіл ас мыюць веласіпеды. Аль-атфаль юназзуфун ад атфаль юнаддыфун эльдарража бабуля палівае кветкі льда тазугур жда тасы эльзугур дзеці прыбіраюцца ў дзіцячым пакоі атфаль юра тыбуна гурфа аль атфал غرفة الأطفال. موي موش بريبايتسا نا بيسموفيم يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. يا كلادو بيليزنو او برالنو ماشينو. الغسيل في الغساله. انا اضع الغسيل في الغساله. Я развешиваю белизну. انا انشر الغسيل. انا أنشر الغسيل. انا اكوي الملابس. انا اكوي الملابس. Вокно брудне. النوافذ وسخه. النوافذ وسخه подлога брудная الأرضية, وسخة, الأرضية الصحون وسخة الصحون وسخة кто помыє окна من ينظف النوافذ, من ينظف النوافذ؟ кто буде пылесосить من ينظف بالمكنسه الكهربائيه من ينظف بالمكنسه الكهربائيه кто pamye posud من يغسل الصحون من يغسل الصحون